بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا وصافات صفا فزاجرات زجرا الزاجرات زجرا فاليات ذكرى التاليات ذكرى ان الهكم لواحد ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والارض وما بينهما المشارق ان زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ان زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يَسممعونَ إلى الملِ الأعلنا وَقُذَفونَ منِن كل جانب لا يسمَّعون إلى الملِ الأعل وَُقذكونَ من كل جانبة دُحورَ وَلَهمم معذابُ وَاصِبًا دُحور وَلَهمم عذابُ وَاصِبًا, دحورا ولهم عذاب واصبا إلا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إننا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم مَنْ خَلَقْنَا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا وَإِذاَا رأَوْ آيتَي يَْتَسْخِرُونَ وَقالَاوا إِهذَا إِلَّا سِحرُ مُبِين وَإِذاَا إِلَّا سِحر مُبِين اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتوا به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتوا به تكذبون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون مِن دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَقِفُوهُمْ إنهم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ما لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل على بعض يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 فحقق علينا قول ربنا ان لذائقون فاغويناكم اننا غاوين فاغويناكم اننا غاوين فأغويناكم هُم يوومَئذ فيِي العذاابِمُششتَكونََ إ كَذَلِكَ نَفلُ بالِالمجرمين إِلهُم يَمَئدههاتِ كَذَلِكَ ففعل بالِالمجرمين إِهُ كانوا إذَا قيل لهم لا إلَه إِلاا الله يستكبرون ويقولون اننا لا نعرف الهتي لا لشاعر مجنون ويقولون اننا لا نعرف الهتي لا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المصدقين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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزقهم معلوم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزقهم معلوم ثمارهم هم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لا لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ كَلَّهَُّ بَيْغ مَكْنُون كََّهَُّ بَيضُ مَكنُون فأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعضةَ سَأَلُ فأَقُذَ بَعْظُهُمْ على بَعضةَ سَأَل قَا قون قَلِيلٍ قَال قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَٱطَّلَعَ فَرَآهُ فِى سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ فَٱطَّلَعَ فَرَآهُ فِى سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ قَالَتِ ٱللَّهِ إِنَّكِ ٱلَّتِى تُرْدِينِ قَالَتِ ٱللَّهِ إِنَّكِ ٱلَّتِى تُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّى لكنت من ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل أذَلِلكَ خير مُزُلًا أَمْ شجرَة الزققُومِ إا شجرة الزققُومِ إا جعلناها كتنْنَة للظالمين إِها شَجرَةٌ تخرج في أأَصِجحيِيمِ الجحيم طلعها أُسُ رؤوس الشياطين فإِهُ لآكِلونَ مِنهَا فَمالِونَ مِنهَا البُطُون فَإَِّهُم لآكِلونَ منِنهَا فَمالعونَ مِنه البُطُونثَُّ إَِّ لَهُم لَهَا لَ شَْوبَ مِنْ حميم. ثم إن لهم عليها لشوبا مِنْ خَمِيين ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَا بَأَهُمْ ضَآ قَد ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ كُنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ كيف كان عاقبة الهمذري الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا لوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتههم الباقين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 وذرثنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين ان كذلك نجز المحسنين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا هُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سليم. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَتُفْكُ الْآلِهَةَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ أَيْ ان الهات دون الله تريد فما ظننتم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم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 تَوَّعَنهُ مُدِبِينَ فَرغَ إلَ آتِهِمْ فَقالَالَ أَلَ تَأْقُلُون مَا لكمُم لا تَطِقُونَ فَراغَ عَلَهِمْ ضَبب بِاليمِين مَا لكُم لا تَطِقُونَ فَراغَ عَلَْهِمْ بَرب بالِالْيمين فأَقُبَلون 126. فأقبلوا إليه يزقون 127. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 128. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بلول له بنيانا فالقوه في الجحيم قالوا بلول له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين فارادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين. وقال اني ذاهب الى ربي سيهزين وقال اني ذاهب الى ربي سيهزين رب هب لي من الصالحين فبشرني الله بغلام حليم رب هب لي من الصالحين بغلام حليم فَلََّا بَلَغَمَاهُ السَّعِيَ قَالَ يَابُنَئِ أَرَافِمَنامِ أَِّي أَذْبَحُكَ فَظُر مَاذاَا تَراَا فَلََّا بَلَغَ لَهُ السَّعَ قَالَ قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين قال يا ابتي افعل شاء الله من الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَلَدَيْنَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَجَّهَهُ لِلْجَبِينِ وَلَدَيْنَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا انَّ كَذَلِكَ لَأَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ لَأَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ إِنَّ هَذَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ للَجز الْمُحسِلينَ إهُ مِن ععبادِنَ المُؤمنين كَذَلِكَ لَجزِ الْ المُحسلين إهُ مِن ععبادِ المُؤمنِنين وَبَشَّرْنهُ بإسحاقَلَ مِنَ الصَّالِحين وَبَشَّرْناهُ بإسحاقَلَ بِيَم مَِ الصَّالحين وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْغَالِبِينَ وَرَصَدْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينُ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينُ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَ عَلَْهِمَا فيِيآخِرينَ سَسلام عَلَامُ سَهَارون إا كَذَلِكَ لَجزِمُحسنين وَتَرَكْن عَلَهِ مَا انّهما من عبادنا المؤمنين وان إلياسا من المرسلين انّهما من عبادنا المؤمنين وان إلياسا من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين اذ قَال لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ كذّبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين كذّبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 دَم لظْنَآخَلين وَإَِّكُم لَ تَمُظّونَ لَْهِم مُصبِحينَ وَبِالليْلِ أَفَل تَاقِدُون وَإَِّكُم لََمُذّونَ لَْهِم مُصبِحينَ وَبِالليْلِ أَفَل وَإِ يُون سرََ منِنَ المُررسلينَ إْ أَبقائن الفُلكِ المشْحون فَ ساه مَ إلى الفُلكِ المشْحون فَ ساه من المُدحَظين. فَلْلتَقمَهُ الحوتُ وَهُو مُليم فَلَول أََّهُ كانَانَ منِن المسَدِحين أنْتَ قَهُ الحوت وَهُو ملم فَلا أََّهُ كانَان منِن المسَدحين فَلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم انا بدناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100 الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين فغْصَلناهُ إ مِئَةِ أَلْفأَوْ يَزيدُونلكَآمَنُوا كََتَّعناهُم إاحين فسَفتِْهِم أَلِ رَبِّكًا البَنات وَلَهُم بلَلون أسَفِْهِمْ أَلَِِّكَ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 أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ هِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصَفَّ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اصف البنات على البلين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون املكم سلطان مبين املكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين بَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صال لئن نكم وما تعبدون ما انتم عليه بتاتينا الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وما منا الا له نحن الصافون واننا نحن المسبحون واننا نحن الصافون واننا نحن المسبحون وَإِ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أن عادَنَذِكْرَم مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أكثروا به فسوف يعلمون أكثروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وَإِ جُ دَنَا لَهُ الغَالِبونَ فَتَوَّ عَنْهُم حََّ حينِ وَأَبِصِهُم فَسَوْفَ يمصِرون وَإَِّ جُ دَناَا لَهُم الغالبونَ فَتَ وََّ عَنهُم حََّاحينِ وَأَبسِدهُم فَسَوكَ ي مصِرُون اَخَ بِعَذَابِنَا يَسْتَأْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِين فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يصفون رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يصفون و على المبسلين والحمد لله رب العالمين و السلام على المبسلين والحمد لله رب العالمين